بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها ما آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله إن ان كنتم تؤمنون بالله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزاني لا ينزع إلا زانية أو مشركة والزانية لا يذنكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إذ كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها ما إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإث والذي تولى مِنْهُمْ منهم له عذاب عظيم لولا ذا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا, وقالوا هذا ذائفكم مبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما فتم في أفلتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم بعلمه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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَذَاءِ وَالْمَنْكَرُ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنْ اللَّهُ يُزَكّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتَلِئُ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْعَافِي وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 لهم مغفرة ورزق كريم. يا لله أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا. لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أن لها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.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 بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جلوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبرولتهم. أو, آبائهن أو, آبائهن أو آباءٍ، أو آباءٍ، أو آباء ذا بعولتٍ، أو أبناءٍ، أو أبناءٍ، أو أبناء ذا بعولتٍ، أو إخوانٍ، أو بني إخوانٍ. أو بني إخوانه، أو بني أخواته، أو نسائه، أو نسائه، أو ما ملكت أيمانه، أو التابعين غير للإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.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 وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإبائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجلون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب من وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فكاتبوهم, فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ م بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري وقود من شجرة يقود من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن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 ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبينها والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير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 يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار والله خلق كل دابة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 أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُونَ إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئكَ هُمُ الْفَائِزُونَ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 وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمْكِنَ النَّلُومُ دِينَهُمُ الَّذِيرَتْفَالَهُمْ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 الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤامرنا ولبيس المصير يا ذا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمالكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون تيابكم من الظهر وحين تضعون تيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن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 والقواعد من النساء إلا التي لا يرجون نكاحا فليس عليه النجناح فليس عليه النجناح أي يضعن تيابا غير متبرجات بزينة وأي يستعطفن خير اللون والله سميع عليه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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا وإذا كانوا معه على غدا أمن جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا تَكُونُونَ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُ ما عملوا والله بكل شيء علي